لا يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات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 فارتقب يوم تأتي السماء بذصال مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون كَرَا وَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطُشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبَلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن 112. فبعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 113. فأسرد عبادي ليلا إنكم متبعون 114. وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كَم تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمِ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِحِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 ولقد اختوناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون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 117. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين 118. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 119. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَوَيْلٍ لِلْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ